درجي يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج اثبتي اجري رد علي يا اوهين الجود والكرم اثبتي يا حي يا سرج يشافي علل المال اجي اسكن من حار We are